عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ وَفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا ك نوويت ما وأسير إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جذاء ولا شكر إن إنا نخاف من ربنا يوم النعس قم طريرة فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وشرورة وجزاهم بما صبروا جنّت وحريّ را متكئين فيها على الأراك لا يرون فيها شمسا ولا زمHERيّ را ودانية عليهم ظلالها وذللت أطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأانية من فض و أكواب كانت قوارير قوارير من فض وتين قدرها تقديره ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسم ما سلسبيلا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 عليهم فيها بسادس خضرو واستبرق وحلوا أثايرا في الضّو وسقىهم ربهم شرابا طهورا إن ما هذا كان لكم جزاء و كان سعئكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تزيلة فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آف من أو كفورا وذُر اسم ربك بكرة وأصيلا